يسأل يقول ما هي أسباب الفتور في الطاعات أسباب الفتور كثيرة منها طاعة النفس أنت إذا طاعت نفسك أنت ما تعمل شيء لأن النفس تريد الراحة النفس تريد الراحة لكن اذا عودتها شيئا فشيئا اعتادت وإذا طاوعتها أهلكتك هذا شيء الشيء الثاني مجالسه الكسالة مجالسه الكسالى والغافلين إذا جالستهم اخلت من طبعهم وجاريتهم فلا تجالس اهل الكسل واهل العطاله جالس الصالحين واهل الخير واهل العلم اهل العلم الثالث الاشتغال بالدنيا إذا اكثرت من الاشتغال في الدنيا عطلت عليك اخرتك الاعتدال تعمل لدنياك وتعمل لدينك باعتدال ما تغلب جانب على الثاني هذا هو الطريق الصحيح تطلب الرزق وتعبد الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يعني بالبيع والشراء فهذا هو الاعتدال وهذا هو طريق الطريق الصحيح اما اللي كل دنياه يجعله لطلب الدنيا الا تضيع عليه الاخره او العكس اللي كل دنياه يجعله للاخره الا تضيع عليه دنياه ومصالحه التي لا بد منها ويصير عاله على الناس نعم